Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والجِّل من قبله دل الناس وأنزل الفُرْقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو Allah لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في كيف يشاء لا. الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأم ما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه, ما تشابه منه ابتغاء يتبعون وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله Życia jesteśmy w stanie zaufać do tego, żebyśmy nie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 إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لن تغني عنهم ذا آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولل بصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعاب والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا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 خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا Szanowni Państwo, Panie i Panowie Posłowie, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Pani Przewodnicząca! Pani Przewodnicząca! Pani Przewodnicząca! Pani Przewodnicząca! Pani Przewodnicząca! الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين ان طول كتاب من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر آيات الله فان الله سريع الحساب فانجو كف قل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلُمِّيِّنَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنَ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ نَبِيًّا بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُ ويقتلون الذين يامرون بالقسط مِنَ النَّاسِ الناس فبشرهم بعذاب اليم الذين حبطت في الدنيا وما لهم من الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم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 Qul illallahu malikul mulki tutil mulkaman tansha'u wa tanzi'ul mulka mimman tansha'u wa man tansha'u wa tudhillu man tansha'u وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار وَالْلَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ <تصفيق> مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أَوْلِيَاءَ من دون المؤمنين وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلا ويقوم منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله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 وما عملت من سوء تود لون بينها وبينه ابدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وَاللَّهُ hora, بِالْعِبَادِ hora, hora, hora, hora, hora, hora, اللَّهُ hora, Słyszałem o tym, co mówiłem wcześniej, że w tej chwili nie ma wątpliwości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 كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قال صلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا, مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا من الصالحين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 كأن لا تكلم الناس ثلاثه أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين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 اذا قضي أمرا فإنما يقول له كل فيكون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 إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمه ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله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 قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا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 توفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلينا مرجعكم فأحكم بينكم في ما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فنوثيهم والله لا يحب الظالمين ذلك نَتْلُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيَاتِ وَالْذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَثَلَ عِيسَىٰ عَنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُلْ فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا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 ثم bita hilfenaj, Allan, اللَّهِ عَلَى Al-al-Kazibin. Inna, za, za, za, za, za, za, za, za, لَهُ za, za,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 يا اهل الكتاب لم تحجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والإنجيل الا من بعده قالوا افلا تعقلون حججتم في ما لكم به علم فلم تحجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 INNA aulanan النَّاسِ BI-IBRAHIMA LAL-LADHEENA آمَنُوا أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون Wakolek, wakolek, من wakolek, الكتاب wakolek, بالذي wakolek, على الذين wakolek, wakolek, wakolek, wakolek, wakolek, wakolek, ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أنتيتموا أو يحاكم لو يحاجوك عند ربكم قل إن الفض الذي يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من انت آمنه بقنطار يوده إليه ومنهم من تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فيلمين سبيل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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا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 ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كتاب وحكمة لما وحديناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي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 أفَقَيْرَ الْدِّينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْدِ طَوْعَهُ وَكَرْهَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلَا مَنْ نَبِلَ اللَّهِ وَمَا وإسحاق ويعقوب ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين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 والناس أجمعين خالدين فيها, خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا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 وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم مِّنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إسرائيل إلَ إِللاا مَا حَرَّمَ إسر إِل علىلَ نَفْسِهِمِ قَبلل إِللاا مَا حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل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 قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ INNA jest بيت وضع للناس cho ludzi, którzy وهدى للعالمين فيه według بينات مقام إبراهيم. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنَامَ لَتَبْهُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله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 مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعدا فألَفَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فألَفَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخوَانَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاهٍ فَرَتٍ مِنَ النَّارِ فَأُنْقَذْتُمْ مِنْهَا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أم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 لهم عذاب عظيم يوم تديض وجوه, وتسود وجوه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 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ Wam Allah, który urydował mnie, wam مَا który urydował mnie, wam Allah, ما نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو أن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون. واكثرهم الفاسقون لن يضروكم الا اذياء وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آل يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَا اللَّيْلُ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا Wszyscy znają się ashabun narihum fiha مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صرنا صابت اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بقانه من دونكم لا يالونكم خبالا لا يالونكم خبا لو ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بيننا لكم لا إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ لَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها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 والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمُوا أَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إق للمُمِين لَ يكفك أي ي منَِّكُ رَُّك ب صَ وتصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يوم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة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 ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فيقلب خائبين ليس لك من لمر شيء ليس لك مِنَ الامر شيء يتوب عليهم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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ثاني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 الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله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 من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون ان كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ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 اَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير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 اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت قدامنا وانصرنا, وانصرنا على القوم الكافرين فآ الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آلوا كيف فروا يردوكم على اعقابكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشي طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل ان لامر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ذَلِكَ صِرِيرٌ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْمِتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ وَلَئِنْ أُمِّتُمْ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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبينا يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامة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 هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسولا من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 مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير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 هم للكفر يومئذ نقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا قل فَدَرَوْا عَنْ فُسْقِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ الناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاخشوهم فزادهم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 Nnahum lajj, aldurul الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. 34. الذين اشتروا الكفر kufra w nim intéressiblampałaPI, Nie mafunctionek i niephináki I to, w sine ziehen loc انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليزر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 وَإِن تُمِن وَتَتَّقُ فَلَكُمُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ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 الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبئاء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك bima قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم Fali merkwata, tumu, mum, صَادِقِينَ mum, mum, mum, mum, mum, مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا والبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة tamann zuhziha an النَّارِ wa adkhil al janna faz wa ma أموالكم وأفوسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Walla tasma unna un tolkita bamion, وَمِنَ kumu, minaladina, aż raku, aż da kaczira, wajan ذَلِكَ من عزم وَإِذَا خَذَلَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَهُمْ بَهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِهِ يَشْتَرُونَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا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 قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولل الباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا داطلا سبحانك فقنا عذاب النار Rambana, inakamantu, man rąk w kondorze za italijskim, min wali, mi, Żyjemy sobie z ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة Inneke la tuchlifu almijad Faistajab lachom rabduhumu Ani la Udyعu Amal aramilin Min Min zakari Nau بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأنذوا في سبيلي وقاتلوا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 والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم وبيس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها, خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للبرار